وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلم لينذر الذين ظلم وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء اصحاب الجنه انائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون